سهرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مهابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء ويرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نسيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفاز الحداب كواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كتابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يفلكون منه خطابا يوم يقوم الروح والبلائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذل له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم, يوم قدمت يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليت لي كنت فرانا بسم الله الرحمن الرحيم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 ويردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة قاسرة فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه في الواد المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طوا فقل هل لك إلى أن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 شك خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها وبرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم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 من خاف مقام ربه ولها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك جدا اوضحاها بسم الله الرحمن الرحيم انا وما يدريك لعلهم يزكا او يتذكروا فتنفعهم الذكرى اما من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 بِالْيَوْمِ الْآخِرِ إِذْ نَسَالُ إِلَى طَعَامِ أَن صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَزَيْلِبًا وَقُطْنًا وَزَيْتُونًا إِقَاهُ الْبَا وَفَاتِهَتَا وَأَبَا فَمَتَاعَ لَكُمْ وَلِأَنْهَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قدرة أولئك قول كثرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم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 وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيل سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَينَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فكرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخطرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم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 الفجار لفي الجحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائمين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لي بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين على الناس يستوفون واذا كالوهم اوزنهم يكثرون الا يظن وَالْكُجَّارِ لَفِي سِدِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِدِّينَ كِتَابٌ مَرْطُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَتِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كلا بل قال على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال جحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار في علمه وما أدراك باع ليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجودهم نظرة نعيم يسقون من رحيقهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب منها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون وإذا انقلبوا إلى أهلهمون يَلْبُ فَكَّهُمْ وَإِذَا رَأَوْهُ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَغَاوُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ على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 فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبق عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يورون فبشرهم بعذاب اليم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم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 شهود. وما نقلوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شهيد إن الذين بدل المؤمنين والمؤمنات ما لم يتوبوا بل لهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار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 للذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محكوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجله لقاتل يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ إِذَا تَرَعْ وَالْأَرْضُ إِذَا تَّصَدَّعَتْ وَلَا هُوَ بِالهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ وَيَأْتِكَ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى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 في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وسرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت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 بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ لِرَمَذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوا فِي الْبِلَادِ فَأَكْتَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِي الْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَلَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحارون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء لا صفا صفا وان ايما اذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان ان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد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 أو مسكيناً لا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحبة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنغار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهبها بجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كدبت ثمود بطواها إذ انبعت أشقاها فقال لهم رسول الله داقة الله وسطياها يَكذِّبُونَ عَقَرَهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِم رَّبُّهُم بِذَنبِهِم فَسَوَّاهَا وَلَا يَقْضِي عِقَابَهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ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 كَذَّبَ وَدَوََّاب وَسَيجَهَا الأثق الذي يُقديمَا لَ يتَزَكاف وَماَا لِحَدٍ ردَغُ مِنمَتِ تُجَزَاف إَِّ بتِ غ أَ وَيِه رِّه أَعْلَ وَلَ سَفَ